السؤال رقم 17 يتم التعريف بحمولة تشكل خطر حريق بواسطة الملصقة ألف رقم واحد با رقم اثنين جيم رقم ثلاثة أعيد يتم التعريف بحمولة تشكل خطر حريق ب و س رقم 1 ب رقم 2 ج رقم ثلاثة